ك كماَمأَ شَأكُمْ مِذُزَةِ قَوْمِ آخرين إَِّم تُ عَدونَلَآتِ وَمَا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 وَجَعَلُوا للَِّهِم إَّا ذَرَأ مِنَ الْحَرْتِ وَالْأَنعَامِنَ الصِيدًا فَقَاوا هذا لِلَّهِ بِزَعْنِهِمْ وَهذاَا وهذا لِشُرَكَان إِ وَهذاَا لِشُرَكَان مِنَا فَمَاكَانَ انهم لا يصلون الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركا